صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا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 عل ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية بلكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية منكم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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 وَقَتَلَ تَودُ جَالوتَ وَآتَهُ اللههُ المُنْكَ وَالحِكمَةَ وَعَمَ وَعََّمَهُ مِنْ مَا يَشَ وَلَلَا دَفْر اللهَّهِ شَبَعظَهُ بِبَعبَِّ فَسَدَةِ الأوْقُ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 ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٍ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ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 من علمه الا بما شاء وسع عرسه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ يُصَابَ لَنَا وَاللَّهُ سميع لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقال انتصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم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 فلَ بَراه مُفَإِنَّ اللهَّه يَأتيِي بِالشَّمسِ مِنْ المَشْقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَغِْبَ فَبُوهتَ الذي كَبَ واللهُ لا يَهِقَوونَ الظَّالِمِين.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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نفسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير